يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسرقوا لكم أو جهروا به إنه علي 119. ألا يعلم من خلقه هو الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور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 إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلت جوف عتو ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى ياَنَّ عَلَى شِرَاطِ الْمُشْتَفِينَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَمْشَىٰكُمْ وَجَعَلَ لكم السمع وَمَا أَقَمُوا فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّ وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 117. سيئت أجوه الذين كفوا وقيل هذا الذي كنتم به تدرون 118. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ارحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال Allah rögtön, ha megtudja, hogy